ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب زرعون ونخنوا صنوانا وغيرو صنوان وغير صنوانا صنوان وغيرو صنوان يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ ك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وقد خالت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّتُم مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَن تَمُرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاءٌ تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء لا سر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخون بالليل وسارب بالنهار له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن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 113. الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقان 114. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسق كفئه إلى الماء إلى يبلغ فمه وما هو ببالغ وما دع. كافرين إلا في ضلال